ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسناً ما كفينا فيه أبداً ويذير الذين قالوا استخد الله ولا ذا ما لهم به من علم ولا لأبداً تبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 إذ أَوَلَتِ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً فَطَغَى رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا تَوَارَوْا عَلَى أَنفُسِهِم فِي الْكَهْفِ إِنِينَ عَدَدًا فَنَدَعْتَهُمْ لِلْعَالَمِ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَفْصَالٌ مَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ كَانَتْ يَذُدُونَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وراد على قلوبهم إذ قاموا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونك الهه لن ندعو من دونك اله هل قد قلنا ايذا نشططا هؤلاء مَوْلُونَ لَقَدْ فَقَدُوا مِنْ دُونِهِ آلِنَا لَوْلَا يَعْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ دَيٍّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اكْتَرَ عَلَى اللَّهِ كذبا. وَإِذَا تَزَلْتُمْ وَمَا يَعْدِلُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَمُّهُ إِلَى الْكَافِي يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِهِمْ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 ونقلد مذاك اليمين وذاك الشمال وقلبه داس ضرعي بالوصيد لو وقعت على الهمل وليت منهم فرار ولميت منهم رعب. وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعضا يوم. قالوا رضكم أعلم بما لبثتم. ما بعث أحدا بورقكم هذه. فَرَغِطُوا اَحَدَكُم بِورِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُنَّ يَتَلَطَّفُ وَيَتَنَطَّفُ وَلاَ يُشَيِّرَنَّ إِلَيْكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِذًا يَرْجُمُونَ وَلَيْكُمْ يَرْجُمُونَ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ الزَّعَا نَسَأَلُكَ لَرَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ادْنُوا عَلَيْهِ فَيَأْوُونَ وَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا وَلَا أَمْرَ لَهُمْ لَنَسْتَخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادتهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماركيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستث فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَالَّذِينَ فِي كَهْفٍ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا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 ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واستدع هواه وكان أمره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَلْيَنْظُرُوا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِذَنبِ الشِّرَاقِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عجل تجري من تحتهم الأنهار حلون بيها يحلون فيها من أثواب من ذهب ويلبسون ثياباً خضراء ويلبسون ثياباً خضراء من صدوس وإستبرق متكئين فيها على الأراقي نعم السوابق حسن مرتبة وَأَقْرِبَ لَهُم مَّذَلَّهُ رَجُلٌ جَعَلْنَا لِأَحَدِ مَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَدَثْنَا هُمَا وَحَدَثْنَا هُمَا بِنُقْلِهِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ضُرْحًا خلف الجنتين آتت أكلها ولم فضل منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أثر منك مالا أكثر من كماله وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن قال ما أظن أن تبيده أبدا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَنُبُوَّ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَذَبْتَ بِالَّذِي خَلَقَ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سوتك رجلاً لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحداً ولولا إذ قلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترى لأنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حبالا ويرسل عليها حبالا من السماء فحبها صعيدا دلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستقي علمه طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية وهي قاوية على عروشها ويكون يالي تني لم أشرك بربى أحدا ولم تكلموا بأدوي ينصونه من دون الله وَلَمْ تَنَمُّ التَّصِيرَ هُنَالِكَ الْوَلَائِيَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ تَوَابَ وَخَيْرٌ عُقْبَةٌ وَأَغْرِبْ لَهُمْ مَدَلَّةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُ مِنَ بِهِ نَبَاتٌ أَرْضٌ فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الزياء وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون دينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عين ربك تواب وخير أمل ويوم سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا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 ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصارا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الذن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهر لهم عدو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 ويوم يقولون دوش وكانا اللذين زعنتهم فدعهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موقعاً ورأى المجرمون النار تظن أنهم واقعها.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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى ويستغفروا ربهم, ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إِنَّ أَن تَأْتِيَهُمْ فَتَنُدُّ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ أُغْلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّقُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُكُمْ بِهِ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ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 ما كسبوا لعجل لهم العداد بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهنكهم موعدا وإذ قال موثالفته لا أدركت أدل نظم مجمع البحرين لا أدركت أدل نظم مجمع البحرين أو أمضيا حبذا فلما ذا نظم مجمع بينهما ذا تياحتهما نسيا كوههما فاستقى سبيله في البحر سعدا فلما جاوزا غدا فلما جاوز قال فدام آتنا غدا أما لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصاب. قال أرأيت إذ هوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبه قُرَّتُ تَبَعَ عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَا فِيهِمْ مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تتطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به قدرا قال تتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أثبت لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركدا في السفيلة خرقها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 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فان صلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعنا أهلها فأبوا فَرَأَى أَنَّهُ يُضَيِّفُهُما فَوَجَدَ فِيهَا جَذَرًا يُرِيدُ أَن يُنْقِضَّ فَقَامَ قَالَ لَوْ جِئْتَ لَتَقَدَّتْ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْمِيمٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أما السفينة فكانت لمسافين يعملون في البحر فأردت أن أعبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأكل كل سفينة غصباً. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما قويانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاثا وأقرب رثما وأما الهدار فكان لغلامين يكيمين في المدينة وكان تحتهم كنت لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشجهما فأراد ربك أن يبلغ أشستهما ويستخرج كنذهما رحمة من ربك رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تأويل ما لم تفطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأذنو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا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 قال أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربي ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذاب نكران وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أسبع سببا حتى إذا بلغ نطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سسرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خضرا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 فَهَل نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ دَيْنَنَا وَدَيْنَهُمْ تَدًا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرخ عليه قطرا سنستاع أن يظهروا ونستطاعونه نقذا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يوم ذل الكافرين عرضا الذين كانت أعورهم في غضب إن ذكري وكانوا لا يستطيعون تمه اتَّخَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ نَعِيمٍ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ظلّت عيونهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهما فهبطت أعمالهم. فَهَلْ لِهَذِهِ الْأَعْمَالِ فَنَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَنَّمَا بِمَا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَاسْتَغْنَوْا عَن آيَاتِي وَرُسُلِي جَزَاءً إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوف نزلا خالدين فيها لا يبغون أنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لا نبذ البحر قبل أن تبدأ كلمات ربي. لا نبذ البحر قبل أن تبدأ كلمات ربي. ونوجدنا بمثل مدد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أعداء